وَتَبَارَكَ الَّذِي كُمُلَ الْقِتَالُ وَهُوَ جُورُ لَكُمْ أَأَنْتَ أَن تَفْرَحَ بِشَيْءٍ وأسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا فأروا بقتال فيه قل قتال فيه كبير وقفد عن سبيل الله وقف ஜிதராஜோ வச ய أرامي واحِدٌ أغلِقَ منه أكبرُ عند الله والفتنةُ أكبرُ من القَصّ ولا يزالُ لَنْ يُقَاتِلُونكم أَتَى يَرُدُّكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَفَاوُ وَمَنْ يَعْتَدِ مِنْكُمْ مَنْ பி பூல இப்பூல فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين இல்லவீன மனு في سَبِّحِ لِلَّهِ اُلَئِكَ يَوْمَ رَحْمَتِهِ لَمَّا هُوَ فِي وَحْي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 اللَّهُ அக்கமூன்கூரி கருக்குமூ go